الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه فمن اختر هذه واتبع السنه والسنه لو دين ثم انظر دار دار اشرنا في هذا السيد الماضي الى مقدمتين تتعلقان بمساله الايمان كان المقدمة الأولى تتعلق بأهمية الإيمان المسألة الثانية كانت تتعلق بثمرات أو بعض ثمرات الإيمان ونبدأ المشيئة سبحانه وتعالى في الحديث عن مسألة الإيمان وأول ما نبدأ به في مسألة الإيمان لابد من الوقوف على معنى وتعريف الإيمان من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية ومعنى الإيمان كما جاء في القرآن الكريم أيضا ولكن قبل أن نعرف كما جاء في إصطلاح أهل النورة وإصطلاح الشرعاني نشير إلى المسألتين بصورة موجلة لأهمية ذلك المسألة الأولى وهي مذهلة ولا الغرض من دراسة مسألة الإيمان ما هو فراظنا وهذا هنا الذي لأجله لكي نقوم بجراسة مسألة الإيمان جراسة قصير هناك عدة طلب أو عدة أسداد تبعونا إلى جراسة مسألة الإيمان السبب الأول هو تحقيق الإيمان من ناحية النظرية بمعنى تحقيق الإنمان من ناحية النظرية يعني تحقيق التوحيد القولي أو في اعتقال أي ما يتعلق بقوم قلبي كما سوف يأتي في تفصيل جديد لأنه ينجم كل إيشاء المؤمن أن يعتقد الصواد في مسألة الإيمان ولا يمكن أن نصل إلى الصواب في مسألة الإيمان إلا من خلال دراسة هذه المسألة كما جاءت في الكتاب والسلس لغة ومعنى إذن هذا سبب أساسي أن نضيف على المعتقد الصحيح في هذه المسألة السبب الثاني وهو تحسينة الإيمان من الناحية العملية أي من يتعلق بعمل القلب وعمل الجواج وهو ما يسمى عند العلماء بالتوحيد العملي وهذا السبب هو الغالب لأن السبب الأول الدراسة وسيلة وسيل للرسول إلى هذه الغيء أن نقوم وأن نحقق الإيمان بقلوبنا وبجوارفنا لذلك ينبغي على كل مسلم أن يرد معتقده وحاله وقوله وعمله إلى الكتاب والسلم ليقف على حاله وكلمة الرجل أفضل من كلمة الرجوة يعني بعض العلماء قال كلمة الرجوع إلى الكتاب والسنة بعض الناس تلهاها لأجل سببين بعض العلماء نبه عليها في وقع المعاصر لسببين السبب الأول أن لفظ الردي هو الوارد في القرآن فإن تنازعهم في شيء فارضوه إلى الله والرسول فلفظ الردي للكتاب والسنة هو السابق والكتاب والصحيح والأفضل موافقة القرآن والسنة الأفضل ومعه السبب الثالي قالوا إن المشيعة هم الذين بإيمان يقومون بالمرجعية والمرجعية عندهم إلى أئماتهم حتى أنهم يسمونهم أو يلقبوا نوم بهذه الألقاء المرجعية الشيعية أيها الله قلان ليست المرجعية عندهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن الكتاب يرض حاله معتقده قوله عمله إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله على حاله وهذا هو البرر هذا هو الهدف فمثلا إذا أردنا أن نقتاء على أحوالنا مثلا عند كلاوة وقراءة قوم بيسا ورقل تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليه الآياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وإما وزقناهم تقول أولئك هم المؤمنون حقا الإنسان يقف مع نفسه بأذي وقفة بيّن الله سبحانه وتعالى في الآياتين التحقيق <تحطيفه>. تحقيق الإيمان من الناحية الاعتقادية ومن الناحية العملية أي ما يتعلق بالقلب وبالجوارد إننا يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا أمر يتعلق بالقلوب الوجل والخلص إلى الله تبارك وتعالى عند ذكر الله تبارك وتعالى وعند الرعب والإنشام يرتبع ويرجع إلى ربي سبحانه وتعالى كذلك تحقيق الإيمان من الناحية زيادة الإيمان وإذا تريت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وهذا أيضا يتعلق بالقلوب كما يتعلق بالجوارع فزيادة الإيمان الإنسان يتثاوت فيها أيضا في أعمال القلوب كما يتثاوت في أعمال الجواب وعلى ربهم يتوكلون أيضا يتعلق بالقلوب التوكل حقيقته أن الإنسان يتوكل على ما يتضارك وتعالى بقلبه ثم تأتي الأعمال أعمال الجواب بعد ذلك الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم فلائك هم المؤمنون حقا فلو رجع الإنسان إلى نفسه وأراد أن يطاب بقى هذه الآية على حاله سيقف على حقيقة إيمانه هل معه, هل معه أصل الإيمان أم معه الإيمان الواجب أم معه الإيمان الكامل المستحب هذه الآية تتحدث عن الإيمان الكامل المستحب الذين حققوا الإيمان أولئك هم المؤمنون حقا مثلا اعرض حالك على قول ليس بارك وتعالى إنما المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا لأمواله وأنفسوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون وإنما كفدوا الحصر وكأن الإيمان بصر في هؤلاء بقلوبهم آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الامر الارتلاب والشاكئ امر متعلق بين القلوب ايضا اي انه على يقين بانه امن ايمانا صحيحا بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم فاترجم العملية لما في القلب وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفوسهم هؤلاء شارد الله تباره تعالى بصدق اولئك هم الصادقون كما في قوم الله تبارك وتعالى بالفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتغون فضلا من الله ورضوان ويرسلون الله ورسوله أولئك هم الصادقون لو جئنا إلى آية أخرى توضح هذه المفألة بصورة أوسعة أي أن الرسال يعرض حاله على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة استجدى مثلا قالوا تبارك وتعالى إننا يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وتمتحوا بحمد ربهم وهنا يستكبروا تتجافج ربهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما ردقناهم يمثبون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا يذكروا بها خروا سجدت كذليل على شدة الانقياد والإذعان عندما يذكر الإنسان بربه وبأواجر ربه سبحانه وتعالى التحقيق العمل أيضا لهؤلاء الذين أشربت قلوبهم الإيمان حقيقة تدجات جنوبهم عن المرار يذكرون ربهم خوفا وطمعا وَلِمَّا رَضَقَنَاهُ مِنْ تَوْقُمُ فالإنشان عندما يعرم حاله هل يصلي حتى رفعتين في جوك دائم بين يدي كي تبارك هذا هو التحقيق تحقيق الإيمان العمل الذي يمزغي أن نقوم به وهذا هو الهدف الأسمى من دراسة هذه المسألة مسألة الإيمان طبعاً الآن كثيرة جداً لا أريد أن أذكر أكثر من الله حتى إيه. لا رقصها هذه الجزئيه هذا الامر الثاني من الاغراض او من التي اجلنا ندرسها للمساله السبب الثالث وهو القيام بدعوه الناس الى حقيقه الايمان في وقت انتشر فيه اذناب المرجئه في كل مكان ينشرون مذهب المرجئه باسم اهل السنه والجماعه ويلبسون على الناس دينهم وأول ما تبدأ تبدأ بأهلك هذه مسألة أبوية جدا أن يقوم الإنسان المسلم بدعوة أهله وبيان مسألة الإيمان لأهله وذريته وأولادي وكيفما استطاع لكل الناس بعد ذلك لأن الإنسان لو وقف على حقيقة هذه المسألة قام بتبعيات ومقتضيات هذا الإيمان وإلى أن تفرطون في الأوامل وابتكبون النوائل ويبتعبون عن دين الله تبارك وتعالى لسوء فهمهم لمسألة الإيمان معظم الناس في الإيمان همه في المعنى في بطولهم لكونين يعني بعد ثمان أو لكون أن هذه الخلوب اتعدت عن الله تبارك وتعالى وعن فهم الدين الذي هو في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه هي المسألة الأولى بالقصر المسألة الثانية وهي فهم الواقع ندرسه ولقوب دراسة مسألة الإيمان لنقفة على حقيقة واقعنا معظم الدعاء والظلماء الذين يتحدثون أو حتى يكتمون يعيشون في مجتمع مسلم للبعد عن حقيقة هذه المسألة أو فهمها سهماً صحيحاً المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في القرون المفضلة وما بعد القرون المفضلة كان مجتمعاً متميزاً مجتمعاً إسلامياً حتى وإن فيه أهل الزمة في يعيشون ولكن بصفة معينة لحيث أن كل إنسان يستطيع المفرقة بين المؤمن وبين الكاثر من أهل الزمة بيعيش دا في دار الإسلام أما الآن؟ كيف تفضل بين المسلم وغير المسلم بين المؤمن وغير المؤمن هناك في مجتمعين من هو منافق أظهر لك هناك في مجتمعاتنا من كفر وطفح كفر هناك في مجتمعين من كفر يدعو إلى الهدع وإلى الترافات هناك في مجتمعين من يقعون في المعاص والذنوب ونفردون وفي مجتمعين من يقومون بحصص الإيمان إذن تستطيع أن تتعرف على هذه الأصناف إذا وقفت على مسألة الإيمان بمفهومها الصحية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرف على المنافر الذي آمن بلسانه وكفر بقلبه تتعرف على المبتدع الذي يدعو إلى نقيم الإيمان وهكذا في كل الأصناف و سهم الواقع يتغسب عليه أيضا بما يتعلق مشكلة في الإيمان أن تفهم الداعين إلى الإسلام وإلى الإيمان أو إلى أو الذين يقومون بحقيقة الدعوة في هذه الأزمنة المتأثرة إلا الله بضرارك وتعالى. أنا أسأل سؤال, أسأل سؤال هل يجتمع في الإنسان إيمان وخفص من نجيب هل يجتمع في المؤمن ايمان وحب انا عاوز واحد يجي تمام اجابه صح طيب حد يجي يجاوب ثاني ها لو ممكن كان افضل ما كان لا يخذ لا يظهر إيمان وكفر هو المسألة أو المسألة التي فيها تفصيل لا تؤخذ من وجه واحد أو من جارة واحد يعني لو قال لك إنسان نعم يجتمع في المؤمن إيمان وكفر هذا قطر لأنه يدخل في ذلك إيه؟ الكفر الأصبر المنظر إيمان وإذا قال إنسان لا لا يجتمع إيمان مع كفر ثلاثة أن الكفر الأصبر مع الإيمان المسألة هي إيه؟ تفصيل بمناسبة هذه الجنة وسوف أوضحها ببعض الأمثلة يوم السبت الماضي وهذا ما أندى عليه عند سماع الدعاء اللي يظهروا في الفضائيات ويدعون إلى مسائل الإرجاء بإسم أهل السنة والجماعة ومختاقة أهل السنة والجماعة يوم السبت الماضي تحول الساعة السنة تسعة ومصف مسائل يعني كان فيه لطاق بين الشيخ محمد كسين يعقوب والشيخ محمد حسان الشيخ محمد كسين يعقوب يعني كمقدم والشيخ بيحاول الشيخ محمد حسان في كلام كثير خطط في السواق مع إجلالنا للشيخين إذا مثلا حقا ولكن الحق وحق أن يتبع دليل يعني لا يتقلب ولا نتبع اتباعا أعمى على حسب تهمنا لكتاب الله وسنة النبينا صلى الله عليه وسلم وأخوان الغلماء نسير لا نتعصب لقول فلادنا نحن وصل إلى درجة علمية المهمة من ضمن الأسئلة طبعاً أنا أختصر بعض الأشياء التي تخصي الحليفة الذي نحن بصدرين الشيخ محمد حسين عقوب بيقول الشيخ محمد حسان سيدنا هل يستمعون هو بقوله نفس الألفاظ يا سيدنا ربماً الجملة يعني إيه عليها لآخذ علي علي علي علي علي المهمة قال له هل اجتمع في الانسان ايمان وكفر لا بت مباشرة ما عم يجتمع في الانسان ايمان وكفر وهذا معتقد اهل السنة والجماع يجتمع في الانسان ايمان وكفر وخير وشر ثم آآ آآ قال لئن اهل السنة والجماع يفرقون بين قائل الكفر والرفن عليه بالوقفر ثم وضح فقال فقد يتلفظ الإنسان بالكفر ولا يعتم عليه بالكفر إلا بعد إقامة الحجة وفهم الحجة هكذا على الإطلاق هذه الإجابة نعم يجتمع في الإنسان إيمان وكفر وطير وشر هذه الإجابة وبعد ذلك الخطير في المثالة أنا يقول هذا معتقد أهل السنة والجماعة بالله أعدكم يسمع هذا الكلام العديد أجل الإسلام يسمع هذا إن هم المشركين زمان كانوا كده ما كانوا يجبعهم بين الإيمان والكفر وما يؤمن أطفالهم بالله إلا وهم مشركون مش جمعوا بين الإيمان والشرك هم دخلوا في الإسلام صاروا مؤمنين لم يصير مؤمنين ولم يخلص من دائرة الكفر إلى الإيمان بالضروبية التي كانوا يؤمنون بها أو ببعض مع الله من الضروبين إذن هذا الجوان المجمل ليس هو معطقة أهل السيار الجماعة أبدا أبدا ثم التطريق يعني أننا بحث الدرس اللي فات دايما يعممون المسائل السرطة بين القول والفعل والفاعل والفاعل والشرك والمشرك والكفر والكاثر وهذه الأشياء جعلوها أصلا جعلوها إيه أصلا وجعلوا هذا الأصل يربطون إليه كل شيء طبعا هذا السؤال بس هو حاجة لكم بأمثلة صراحة جدا من السؤال في صصة إبليس خلينا أكثر القلب وإذ قال ربك للملائكة إني خالق البشر النصير فإذا سويته ونفقت فيه النصير فقع له الساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صصة الضفرة والكل المعينة تسجدوا الآن فسغلوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كان معنها صار من التافلين هل هو كان في حل الله تبارك وتعالى من الكافرين نعم ولكن قبل أن يؤمر بالسجود لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان من المؤمنين ولا كان من الكافرين كان من المؤمنين وكفر برده الأمر على الله واستكباره على الله تبارك وتعالى حد آل وفرّ إن مات علاوه إبنيس كفر ولكن إبنيس لا يكفر مش ممكن بشك طب الذي يكفر من نفس الباب ويرض على الله سبراك وتعالى أمره ويستكبر على الله سبراك وتعالى نقول له ما قمت به من رضك الأمر على الله سبراك وتعالى كفر ولكن لست بكثرة حتى تقوم عليك الحدجة وتتوافر في حقوق الشروط وإستافي الموالد وتتفهر الحدجة ومن شبه ذلك هذا كلام غريب جدا الأصل على ثلاث ما يذكرون مثال آخر مثلا في قصة الذين استهزاؤوا بالنبي إسوء عبدالصحاء وليست ألتهم لا أقولون إنما قلنا نقوله ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذنوا قل كثرتم بعد إيمانكم حد آل الذين استهزؤوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الاستهزاء كفر ولكن الكفر لا يقوم بهم الا بعد اقامه الحجه فما قالوه كفر ولكنهم لا يكفرون حدشال كده ابدا حد يبقى ايه مسابقه يفر يعني ايه اقبل ميزان في سنة أبي باود في قصة الراجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه عمل دراج عاجل ليقتله ويخمس ماله بكونه عرة أو تزوج أو ذاتح امرأة أبيه يعني ما على هذه الحادثة حادث صحيح أن راجلا في عهد النبي صلى الله تزوج امرأة أبيه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله ويخمس ماله لردته لأن فعله هذا رد آية مختمة في كتاب الآية المرسل وهو يعيش في مجتمع مرسل والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش بينهم هل قال أحد أن هذا الرد ما فعله كان كفرا ولكنه لا يقف حتى أن النبي لم يستفصل منه وإنما أرسل إليه مباشرة من يقتل ويقمس ما أصلح من ذلك الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صاحبهم أكثر الناس هل قال أحد أن ما فعلوا أهل الردة أنهم كفروا ولكنهم لا يخفرون أن فعلهم كفر ولكنهم لا يرتدون قاتلوا الصحابة مباشرة لردتهم ما هذا هو الذي أريد أن أطلق لي أن المتائل فيها تفصيل نعم هذه ما كلها صحيحة تقليق بين القول والفعل والفعل والفاعل ولكن ليس في كل المتائل كما أن أعطل لكم يعني كثير من الناس يقرأها في الكتب ولا يفهمها كثير من الناس مثلا يحتي في تكفير الجهمية قولان كثير من الناس يقول لك إيه لا إذا شيخ الإسلام كان يكثر أعيان الجهمية أما عوام الجهنية ما كانش إيه بيكفر كان يكفر يعني مؤساء الشيعة أما عوام الشيعة لا يكفره وما شابه ذلك من, من الأخوات هذه المسألة تختارط لعدم إنساها ما كان عليه السلف مثلا نخلط مثل الجهنية الجهنية لها أصول فهناك فرق بين الجهنية المحظة يعني الخارصة التي تتسير على أصول معينة وضعوها وبين من قال بقول من أقوال الجهنية تابعة فيه الجهنية ولكنه ليس على أصلهم وضح الكلام جهنية مخبطة صدهم أصول يسيرون عليها والمعتقدات التي تصدر عنهم ناتجة عن هذه الأصول وبين من يأخذوا أو يتلقف عنهم قولاً من الأقوال ويقولوا به معتقداً من المعتقلات ويقولوا به ولكنه ليس على أصوله طيب نأرض المسألة أكثر قضية خلق القرآن الجهمية يقولون بخلق القرآن طيب إيه أصل الجهمية في هذه المسألة الجهمية عندهم مثل الأصل نفي جميع الأسماء والصفات لله رب العالمين فقالوا القرآن بقرب عشان ينفو عن الله تباره وتعالى صفة الكلام ماشي يبقى أصلهم نفي جميع الأسماء والصفات حتى أن شيخة الإسلام كان يقول عنك أنهم يعبدون صلما لأنه قد يقولون سميع بلا فمع عليم بلا علم بصير بلا بصر يعني يذبتون الشيء مع أي فعقلين ونفيه فتأنهم يعبدون عدما أو صلما يعني ما فيش إله أصل هذا الأصل عندهم فإذا قال الجهلية هؤلاء إذا قالوا لأن القرآن مقلوق وردوه إلى أصلهم كانوا كفارا كفرا مطلقا ولا عذر لهم لا بجهل ولا بتأويل لأن هذه الأشياء لا يدخلها التأويل ولا الجاهل لأنه بذلك يمشي وجود الله أصدر ولذلك اللي علماء قال وهؤلاء أجمع السلف على خفرهم بل منهم من أخراج الجهنية من السنسين والسبعين فرق قالوا هم أصدر ليش من المسلمين وناكي واحد يقول إن القرآن مخلوق وأخذه عن بعض الجهنية وكان يحسن فيه الظلم ولا يعرف ما هي أصول الجهمية فهنا المخالة التي يقول هذا رجل مؤمن بالله وبرسوله ولكن يقول القرآن مخلوص يقول لا لا يقول هي هذه المسألة هو واسط الجهمية في هذه المسألة وليس على أصلهم بل هو يثبت الأسماء والصفات من الله تبارك وتعالى ولكن زل في هذه المسألة فهذا القول كفر. من قال القرآن مخلوق فهذه ما قال ايه كفر ولكن لا يكفر القائل بها الا بعد اقامة الحبزة وطرور الشروط وانتفاء الموانع وإجزالة الشبه وما شابه ذلك بذلك قاعدة لعلماء قالوها منذ القديم بالتفريق وذلك هذه المثالة ليس كل من واتق اهل البدع في مسألة من المسائل يكون من اهل البدع وليس كل من وافق أهل السنة من أهل البدع في مسألة من المسائل يقولوا من أهل السنة مكثير من أهل البدع يوفقوا أهل السنة في مسائل كثير هل يصيرون من أهل السنة لكون موافقوا أهل السنة ضاد المسائل لا! هم أصغل لهم أصول تجعلهم من أهل البدع كذلك أهل السنة له أصول وإن أخطأوا في بعض المسائل ووفقوا فيها أهل البدع لا يصيرون من أهل البدع طيب نوضح المسألة أكثر. مثلا هناك فرق بين الأشعارية المخضى وبين من يكون بقبل من أقوال الأشاعر مثلا الأشاعر عندهم أصل تقضي العقل على النقل وأصول كثيرة يعني كلا وأنهم لا يثبتون إلا الصفات السامعة التي يسمونها الصفات الذات ويمكن بقية الصفات دي أصول من أصول الأشاعر وهناك من جهازة أهل السنة والجماعة من موافقون الأشاعر في تأويل بعض الصفات كالحافظ بن حجر والحق والإمام النووي والإمام ابن الجوز وغيره من جهازة العلماء محدش يقول للإمام ابن الجوز أو الإمام ابن حجر أو الإمام النووي هو مفتدأ ولعزب الله بكونه وفقه في تأويل بعض الصفات الخبرية أو غيرها لا يعني أصوله هي أصول إيه؟ أهل السنة والجماعة وإن جوابه الصرافي مثل هذه المسألة أه... أه... أظن المسألة بذلك كيف تكون أه... واضحة المشكلة في ذلك في قول الشهيد محمد حسان عندما قال بعضنا هذا المعطاة بأهل السنة والجماعة كان سؤال بعدين مباشرة نحن إزايكا من العقيدة فقال على منهج السنة فبتقنا بإذن هذا الكلام أي أن ما قاله الشهيد محمد حسان ومنهج السنة هذا هو السلبيس الذي يأتي من وراء هذا الكلام إذا المسائل الاعتقاد لا تبقى بهذه الصورة بل لابد أن ترد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه شرف الأمة مثل الثاهم الصحيح والدقيق بمثل هذه المسائل طيب وضعت هذه المسألة الآن نقلص من ذلك أن المسألة الأولى لماذا؟ نقوم بدراشة مسألة الإيمان كل ثلاث أسباب السبب الأول هو تحقيق الإيمان القولي الاعتقالي السبب الثاني تحقيق الإيمان العملي <تصفيق> السبب الثاني هو أن نكون بدعوة نفسه الإيمان الحقيقي الصحيح كما تبث في كتاب الله والسنة المبينة صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية وهي أسهم الواقع من خلال أصناف الناس والمجتمعات التي نعيشوا فيها ومن يتحدث في مثل هذه المسائل ناتي بعد ذلك سنعرف الإيمان من الناحية اللغوية فقط حتى إيه؟ لا نصيب في الحديث أولى المسائل التي نتعرض لها في مثالة الإيمان هي تعليف الإيمان لغة في الإصطلاح النظر شائع ومشهور بين الناس حتى في كتب العلماء في كتب الاعتقال وغير كتب الاعتقال أن الإيمان يطلق على مجرد التصديق أن الإيمان يطلق لغة على إيه؟ على مجرد التصديق أو مطلق التصديق حتى أن هناك من علماء اللغة من حتى إجماع أهل اللغة على ذلك يعني الإمام إزهري في كتابه تهديم اللغة يقول اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التضيق اتفق أهل العلم يعني إيه من اللغويين فينطل اتفاق <تصفيق> علماء أهل اللغة على, على أن الإيمان هو, هو التصدق واستدامه بقول الله يزارك وتعالى في قصة أولادي يعتقد عندما قال لأبيه عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولكننا صادقين أي وما أنت بمصادق لنا هذا تفسير من التفسيرات الموجودة في آية هذا قول قول لعلماء اللغة قول آخر أيضا لعلماء اللغة قال هو التصديق ولكنه تصديق مقيم القول الأول هو مجرد التصديق على إطلاقه قالوا أهل اللغة في القول الثاني هو تصديق مقيم بمعنى أن الإيمان هو التصديق للأمور الضائبة أي التصديق بما غابا قولاً كان أو فعلاً وصلنا بنفس الأية وما أنت لمؤمن لنا ولكل صادقين لأنهم أرادوا أن يقول لأبيهم عليه السلام وما أنت بمصدقنا لما وقع ليوسف عليه وعلى مدين الصلاة والسلام وهذا أمر غيب غاض عن يعقوب عليه السلام هذا تصديق مقيد أي بما غاب عن الإنسان قالوا تالي أيضا من الأخوان أهل اللغة فقالوا الإيمان مأخوذ من الأمن والأمان إذا قالوا المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله إنما صار المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله أي بإيمانه وصحة اعتقاده والقياده وإدعانه وقال وتم الله تبارك وتعالى نفسه المؤمن لأنه يؤمن عباده من عذابه لأنه يؤمن عباده من عذابه هذا أيضا قول ثالث قول رابع أيضا من أخوان أهل اللغة أن الإيمان يعني الإقرار وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تنمية رحمه الله ومعظم المعاصرين تشيكه شيخ ابن عسلمين وغيره من العلماء المعاصرين حتى أن شيخ الإسلام قال ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق والإقرار ظل, والإقرار ظل قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد وشيخ الإسلام رضى على من يقولون أن الإيمان هو التضل بوجود كثيرة يعني مبثورة في كتاب الإيمان بشيخ الإسلام النسانية رحمه الله قول الخامس من أقوال أهل اللغة في معنى الإيمان وهو قول نقله ابن منظور رحمه الله في نسانه من العرب نقلا عن الإيمان الزجاج وهو من كبار ظلماء اللغة فقال نقلاً عن الإمام الزجاج قال ابن منظور وحدة الزجاج فقال الإيمان إظهار القروح والقبول للشريعة ولما أتى به ولما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاله وتصدقه بالقلب هذا أجمع تعريف صدر عن أهل جول الإمام الزجاج حد الإيمان الايمان في اللغه في بقوله الإيمان اظهار الخضوع كلمه اظهار تعمل ايه بال اعلان المشكله ان ايه يبقى ده خلاف ده يتعلق بعمل الجوارح القول ايه والجوارح لا يصغر الايمان والا لو قلنا انه المقصود به القلب هذا امر خفي فكيف يظهره يبقى إظهار الخضوع والقبول للشريعة يعني لا يرد أمرا من أمر الشريعة يقبل ما جاء وهذا شرط من شروط كلمة التوعيد كما سوف أتباع إظهار الخضوع يعني الإنقياد والإدعام والقبول للشريعة وإما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا يتعلق بإيه لأعمال الجوارد ثم قال واعتقاده وتصدقه بالقلب يبقى هذا يتعلق بإيه بالقلب يبقى هذا هو القول الذي يعول عليه أن الإمام كبير من أئمة اللغة عرف الإيمام بما يتعلق بالقلب باعتقاده وتصليقه وبما يتعلق بعمل الجوارح من إظهار القبوع والقبول للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم طيب يوقد من, من, من هذه تعريفات عده امور او انبي نستخرج يعني احنا اذا قرنا خمسه اقوال لاهل طب, طب القول الاولاني ايه التضيق المطلق مش او مجرد التضيق طب القول الثاني التضيق المقيد طب القول الثالث اللي اه على الامر الامن الأمان. اللي الرابع الايه الاكرام طب القول الخامس اظهر القضوع والقبول بالشريعة وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نستفيد من هذه التعريفات نستفيد أولا ردوا الإجماع المحكي عن أهل اللغة أن الإيمان هو مجرد التصديق فإنه الكثير من أهل اللغة قالوا بخلاف هذا التعريف وعرفوا الإيمان بمعنى آخر خلاف التصديق إذن هذا إجمع لا يصح فيرضئ هذا الإجمع يستفاد الثانياً أن التعريف الذي ذكره الإمام الزجاج موافق تماماً للتعريف الإصطلاحي الشرعي لأنه كما سوف يسئ لتعريف الإمام قول وعمل واعتقاد أو قول وعمل وهذا موافق تماماً لإيه؟ لتعريف الإمام الزجاج للإيمان من ناحية اللغة إذن فالتعريف الذي ذكره الإمام الزجاج يستحل تماماً مع إيه؟ مع التعريف الإصطلاحي الشرعي فهو أولى أن يؤخذ به دون أن يؤخذ بمجرد أقوال أهل إيه؟ اللغة التي قد توافق الشرع في بعض معنيه او قد لا, إيه؟ لا توافقه ثالثاً يستفاد أيضاً من ذلك أن هذا إن معنى المتفق مع إن الشرعي فيه رب على من حصر الإيمان في مجرد العلم أو المعرفة أو التصديق أو مجرد إيه؟ الاعتقاد لأن مجرد الإقرار القلبي إن لم يكن معه القبول والقياد والإدعان لا يكون ايه؟ إقراراً صحيحاً وإن فهذا ومثومت أشعر كما توفيات إما الإيمان عند الأشعرون لك إيه؟ إقرار بالقلب وتصديق بالقلب واعتقال بالقلب وإدعاء وقبول والقياد بالقلب وإن لم يأتي بالأعمال وإن لم يأتي إيه؟ حتى أنهم اختلفوا حتى النط بالشهادتين شطر أم شرط إلى غير ذلك من إيه؟ توفيات تفصيلهم فإذن الإقرار لا يكون إقراراً صحيحاً إلا إذا إيه؟ يعني أتى بما يدل على صحة هذا الإقرار من التوكيل والإدعان والقضور فبنأتي إلى فقه المسألة من الناحية اللغة فقه المسألة طبعا كل مسألة اعتقاد لها فقه مش الفقه والمراجع براسة مسألة أحكام فقه لا وهذا هو الذي كان يميز الثلاث رضوان الله عليه على الخلف إن كل مسألة من مسألة الجين سواء أصولية اعتقادية أو المسألة الأحكام لها فق طيب إيه هو فقل المسألة مسألة, مسألة الإيمان من الناحية اللغوية بعض الناباء قال الإيمان في اللغة بصورة مجملة هو الاعتقاد الإيمان هو الاعتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي تؤمن به أنت تؤمن بشيء يعني تعتقد الإيمان بالشيء هو اعتقاد الشيء هذا الشيء لابد أن تكون له صفات تبين صحة هذا الاعتقاد أو بطوار الإيمان هو الاعتقاد الذي تقتضيه صفات الشيء الذي تؤمن به طيب نضرب بعض الأمثلة التي يبقى معنى المسألة أو تطل المسألة إنسان يقول أنه يؤمن بإله واحد خذ ذلك معي انسان يقول انه مؤمن بالالهيه الله سبحانه وتعالى ماشي هذا اقرار هذا التصديق من يقول انا مصدق بالاله واحد فما الذي يقتضيه, يقتضيه هذا الإفرار يقتضي افراد الله تبارك وتعالى بالعباده بمعنى أنه إذا عبد غير الله تبارك وتعالى هل يكون مقررا بإله واحد لا هو جعل له شريك إذن إذن أشرط في عبادته الله سبحانه وتعالى كذليل على, على عدم صحة اعتقاده قد آجة دليل تدل على هذه المسألة الله سبحانه وتعالى يقاتل بمي إسرائيل يقوله إذ أخذنا وإذ أخذنا ماذا تطل ورفعنا فالططل الطورة خذوا ورفعوا موقفه بالقرء كله بقى تاكل اقلوا بقى تاكل بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم الاغلال بكفرهم فكل اكتمل امركم به ايمانكم من قلوب مؤمنين الله تبارك وتعالى اخذ على بني إسرائيل المتاق والعهد أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شميث له ويقض ما جاء به موسى عليه السلام بقوة ماذا صلعا عبد العزل حتى أن الله تبارك وتعالى يعزل بهذا التعبير العجيب وأشربه في قلوبه العزل لشدة محبتهم بألوهية العجل عبدوا من ذلك الله تبارك وتعالى وطرقوا عبادة الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى يبزن أن هذا معتقد فاتد فقال كل ما يأمركم به إيمانكم قال إيمانكم في هذا الموضوع بمعنى اعتقادكم يعني إذا كان هذا اعتقادكم أنكم, أنكم تؤمنون بإلان واحد ثم تعبدون العجل بئس هذا المعتقد الذي عبر الله تباركك العالم بالإيمان كل ما يأمركم به إيمانكم ان كنتم مؤمنين لأنهم مع عبادة من العجل وإن أقروا بألوهية الله تبارك وتعالى لم يكنوا عاددين له وحده بل عبدوا معه غيره سبحانه وتعالى ومثالث صاروا مشركين لأنهم لم يأتيوا بالمقترب وباللازم الذي يبدأ على, على صحة الاقرار بإلهية الله سبحانه وتعالى المثال الثالث إنسان يقول أنه يؤمن بربوبية الله تبارك وتعالى وأنه لا رعبة واسة الإقرار بالرموبية يقترب الخضور والاستسلام والانقياد للرب سبحانه وتعالى بطاعته في أوامره واسنبنه هذا مقتدر رموبية والتحليل والتحليل إلى غير ذلك إذا وجدنا إنسانا يرد الأمر على الله سبحانه وتعالى ولا يلتج ولا يخضع ولا ينقذ دين الله سبحانه وتعالى هذا كذليل منه على فساد معتقدهم بربوبية الله تبارك وتعالى لأنه لم يأتي بالمفصلة ولم يأتي بالله طيب جليل يدود على هذه المسألة قال تعالى آلام صار إلى الذين يجعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاتموا إلى الصغوط وقد أمروا أن يكفروا الله تبارك وتعالى أمرنا بالكفر بالصغوط والإيمان بالله سبحانه وتعالى فإذا جاء إنسان وآمن بالطبع وقفر بالله تبارك وتعالى رد على الله تبارك وتعالى القرور والاستثام الذي يجب أن ينقاد له بمقتضب به لأنه آمن بما أمر الله تبارك وتعالى أن يفكر به وكفر بما أمر الله تبارك وتعالى أن يؤمن به اسمع إلى قول جهة أبارك وتعالى كنتفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وتفروا بالله أولئك هم الخاسرون تريد, تريد أن تعرف معنى هذه الآية اطرأ الآية التي قبلها الآية التي قبلها في صورة صورة العنكبوت الله تبارك تعالى يقول كيف أولا اولا لكي ان انزلنا عليك الكتاب لتعلي به ان في ذلك رحمه وذكره لقوم يؤمنون فكل كتاب الله الذي لم من شيءا يعلم الله في السماوات والارض الذين امنوا بالباطل وكفروا بالله ولائكم الخاسرون بمعنى أن الله تبارك وتعالى انزل القران المحكم البين الواضح وبين فيه العقاب وكل شيء واضحة تماما فليس عندما يؤمن بما أمر الله سبحانه وتعالى أن نكفر به أو يكفر بما أمر الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به هذا يكون مؤمناً بالبطل كثيراً بالله سبحانه وتعالى ويقول في نفس الواقع يدلل على فسات اعتقاده في الرموبية وإن أقر قولاً بلسانية أنه نقوم برموبية الله سبحانه وتعالى طيب مثاله الأخير يسع عبد بالاسماء والصفات اي يقول انه مؤمن باسم الرحمن و جبار الذاق الله تبارك وتعالى هو المنعم على جميع العباد طب ايه اللي يقتضيه اثبات هذه الاسماء والتصديق بهذه الاسماء والاقرار بهذه الأسماء محبه الله تبارك وتعالى الرحمن الذي يرحم عباده و الله الرزاق الذي يرزق العباد المنعم عليهم بشتا أصناف النعم يقتضي بالفطرة أن الإنسان يكون محبا لما أنعم عليه ويرزقه ويرحمه فإذا وجدنا إنسانا يسوي بين محبة الله ومحبة شيء آخر يبقى جعل لله تبارك وتعالى ندا في, في محبته فيقول مجرد التصديق والإقرار بهذه الأسماء وهذه الصفات لا يعدوا النساء للذات يقول باطل ربك تعالى وبينا الناس من يتخذ من دون الله أنزادا يحب الأمن كحب الله بإذن يعيب والذين آمنوا لما اعتقدوا بقى الحق عشان بحب الله هذا هو إيه التصريح إذن مسألة فقه المسألة يكون على هذه الصورة أن الإيمان يعني المعتقد الصوال الذي يقتضي الآثار التي تترتب على صحة إيه؟ هذا المعتقد طيب نخطب الحديث بفائلة أيضا من ذا بشكل مسألة الإيمان وهي أن الإيمان يتلزم صحة الاعتقاد والخلصية زي ما نقول ثلاثة أنواع التوحيد لا ينفعش للإنسان يأتي بنوعا دون بقية الأنواع لابد أن يأتي بألواع التوحيد متلازمة وإلا لا يصح منه توحيد كذلك الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا مع صحة الاعتقاد والانقياد لأن لو قلنا صحة الاعتقاد فقط قلنا الاعتقاد محلوه انقلل تم أين الانقياد يبقى الإيمان الصحيح يستلجم صحة الاعتقاد مع, مع الانقياد الانبي يدلل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن هناك من الناس من يعتقد بقلبه ويقر بقلبه ويقر بلسانه صدق ربوة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا ينفع هذا العلم ولا ينفع هذا التظريب ولا ينفع هذا المعتقد الذين آسلناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون شف على باب من أن أول الآية ذكر الله تبارك بأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وختم الله تبارك وتعالى الآية الذين, فل... الذين قتلوا أنفسهم فهم لا يؤمنون يعني لا يؤمنون إيمانا إذ صحيحا حتى وإن قارب صحة نبوة اللبي صلى الله عليه وسلم إذن من رفض التسليم والإنقياد والإذعان لما بدأه من أحكام الإسلام يكون كثيرا ويصير منه لابد هذا العلم الذي عنده يكون علم غير نافع بل هو وباله على صاحبه يوم القيامه يبقى ايه اللي يدل على ذلك هو فرعون كان ممكن بنبوهتي موسى عليه السلام ده والله ده كان مقره بنموت موسى ويعرف ان موسى رسول من عند الله تبارك وتعالى فده ايه اللي يدل على ذلك فلما جاءتهم اياتنا مبرصه في صوره النمل قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها وسيطرت نفسها ظلم من انظر إلى القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر الله سبحانه في بداية الآية فلما جاءت الآياتنا مبصرة وكأن الآيات تضير لشدة وضوحها وظهورها يعني لا فنطلق ولا تقف على أحد لشدة ظهورها ووضوحها ومع ذلك قالوا هذا سحر المبيد يعني مع ظهور الآيات والدلال والنجدات أيضا قالوا هذا سحر المبيد قالت على وجحب بها بهذه الايات ليه الجحود لا يكون الا بعد العلم لانه لا يجحد الا إذا كان عالما بما يجحد فهذا كدليل على علمه بالعق بحقيقه موسى بانه رسول من الله تبارك هو قال موسى عليه السلام لفرعون لعنه لعنه الله فض علي انت فرعون مش كده فض علي ما انزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا سبعون مذبورا إذن يجب على الإنسان يعني كثقه لهذه المسألة أن يحمل نفسه على الاعتقال الجامل الذي ليس فيه ترضض ولا شكل لأن الإيمان لا يفيد فيه أرضا لا يفيد فيه الشكل بل لابد أن يكون هذا المعتقل سليما على يقيمه تماما بان لان لا يغني من الحق شيئا ويكفي أن الله تبارك وتعالى ذكر عمل الكفار انهم كانوا يقولون إن ظن الا ظن كده وما نحن من الموثقين يبقى الايمان من الف يقين او يقين وحيل بينهم وبين ما يشتمون كما قيل من اشياء إنهم الفرس كانوا في شك السبب الذي قد يخرج الانسان ايضا من ذلك الشك يقول ايه القلب كما هو معلول أو يعبر بعد ذلك ايه بنتكلم عن هذا المعتقد يعني كنت كنت اريد ان اذكر ايضا معنى الايمان في القران ثم نعرضه على معنى الإيمان في الاصطلاح ولكن حظي الحبيب الى درس قال المشار ثلاثه نتحدث عن الايمان في القران ثم الايمان في المسطلح <تكلم assim> الشرعي للعائل الضatie للاس Aquí المسطلح الشرعي والعائل يدمة مسادلة سوف يارد لكل عارض وبنشياء المسطلحile VelardsBA's BCUF. list 10 Dude's Basal Al-Fatihahall. He was released at the same happened in his school. He was also a существ. He would have had a lot of have been scrambled to live with them. He was in high and has said something بس قلنا والله غير حتى لما في مشكله الحكمي بالكفر على انسان وغير التقليدي في النحو ضروري ان الانسان قد يقرذ مكره في جاه الاعدام وهم المؤمنين ويقصد بحكمه في الدنيا مع توقيع من اهل الجنه في الاخره المشكله قلنا انه لا يفرقون بين احكم الدنيا واحكم الاخره احكم الدنيا شيء وأحكام الآثرة ايه؟ شيء آخر الأحكام في الجنة بتجرع عن ايه؟ <تصفيق> قاعدة أهل السلام الجماعة ومضحت بلي ما بسكروش هيدون الطائبة أن الأحكام تجرع على مقتضى الظاهر والله يتولح الصراعب حلاص يعني الإنسان الذي يظهر اللي يأتي كبيراً من كبائل معروف حتى عند عوام الله يقول لك هذا الإنسان تاسف زي ايه؟ يعني الآيكب الذين يرمون المخصنات المؤمنات بصر ربنا سبحانه في نهاية لا يقال إيه وقال إيه تقول الفاسقون لتوين هذه الفعلة الأحكام الدنيوية لا اختلت بينها وبين الأحكام الأخروية إلا إذا علمنا يقينا أن لإنسان بعينه مات على الكفر وأصر على الكفر فنحكم عليه أولا بأنه مخلص الله كالأشيكين الأصليين أو المرتدين الذين إيه ناتو على ابو بكر رضي الله عنه وارضى في فساد اهل رجب لا يقبل ايمان الناس حتى يقروا ويشروا ان قتلهم في النار وامن قتل المؤمنين في الجنه ليه لانهم ماتوا على الشرك يقينا وقاتله عن الذئب وقاتله عن بن خفر يبقى دي مساله مستهينه لكن انسان ظاهرا بيعبد غير الله تبارك وتعالى حكمه في الدنيا أنه كافر تفضل ان هذا الانسان لم تقام عليه حكم احنا ما نعرفش ما انت بتلاقي الملايين من الناس في الوقت عد البدن كلهم بيعبدوا ضي الله سبارك وتعالى مون فيهم المتأول فيهم الجاهل فيهم فيه ولكن على العموم ذو الكفة في أحكام الدنيا لكن قد يكون فيهم ما هو معظور عند الله سبارك وتعالى فهذا إيه حكم ايه؟ اخرى ما نجدعو به ما نجدعو فيه ولكن الأحكام الدنياوية ذي ما يتبطل على ذلك يعني الإنسان بيروح عند البدوي وبيربط البدوي بيصرف العباده لغير الله تبارك وتعالى ودخلت المسجد لده صادق ايمان دي بقى مساله ايه عمليه هيحصل لي وراه ربنا متعارف ان هو بيذبح لغير الله بيدعو غير الله تبارك وتعالى محاكم جاي يتجوز بنته هتجوز بنته ليه بيذبح هتاكل ذبيحته وهكذا دي مسائل عمليه دنيويه دي ما يترتب على الحكم الظاهري اما امره الى الله تبارك وتعالى إن كان مما تقيمت عليه الضجة فهو كافر ظاهراً وبطيراً ومن أهل النار كان إن لم يكثر إلا ظاهرا وكان له عز عند الله سبارك وتعالى هذا أبروه إلى الله سبارك وتعالى لا نقول في ده يعني تبسيط المسألة أكثر بعض الجزر التي في مجاهد إفرقيا أو في البحار في المخيصات ولم تبدوهم زعوة ولم يصل إليهم يعني مع درجة أي وسيلة للوسيل المعركة وعادين عمر الأصناع طب دول حكومه الدنيا رغم ان لم ياتيهم رسول ليه بعض الناس بيدلس بالايه يقولوا كانوا كل معذبين حتى نبعث رسول يقولوا خلاص ان لا يكون بعد اقرب حجه وطوف مش قلت هو الاتى تكلم عن ايه عن تعليم الدنيا والاخره وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فالرسول صلى الله عليه لا يقاتل قوم من الكفار حتى يرسل من يبلغهم هذا دليل. ثم يفاتلون بعد ذلك هذا هو التعديم الدنيا والتعديم الأخراوي أن الإنسان مات كاثرا ظاهرا وبطلا يُعَد القرار أما هؤلاء الذين يعبدون الأصنام ظاهرا ولم يأتيهم رسوله حسب أن هم مسلمين ممكن كما قلنا يا أبي قاعدة من قاعدة إنسان الجماعة أن الضدين والنقيدين لا يمكن أن يشتنعان أبدا, أبداً لا يقتمح الإيمام صحيح مع كفر أصبر لا يمكن أن ينتقل هل سمئه؟ الإنسان اللي يعبد الصنم ويعبد الحجر ويعبد الأولياء سيكون إن هو موحد مشرك أو مؤمن كاتر سيسمئه؟ ولذلك العلماء بإسلام ونواق الإسلام هي بتوزيل الإيمان بخلص الإسلام بتنقل الإيمان يعني الإسلام موجود إيه بيوزيل هذا الإسلام والعزل الله؟ أو هذا الإيمان؟ هو ناقض من هذه النواقض فكميلي جد أي واحد كده بغير الاختلق والحضر وما ما وصلتوش الضعب أو إنسان ينتسب للإفلال وعمل من مولد لمولد ومن إله للإله وعمل يعبد غير الله صلى الله عليه وسلم ستقول الحج للمشهة الموحدة الم... هتجي ازاي لا لو ممكن يكون توثيق شرعي للحكم الظاهر انا مش عاوز اخوض في المساله ديت اكتر من ذلك ولكن يعني لما قلتوا وخاطر الفرايات شكلها يعني ايه يعني كانوا معودين عمال اني بصوا الارجاء واقوال المرجئه بالمسلمين لغرض ايه يعني انا اسمع برضو المشايخ في نفس اليوم بتاع المسترش مع الحزات قلنا احنا عاوزين اولاد الحبر والعلماء والجاه يا عم الحاج والقمري دي يعامل أولاد الأولاد الأمر هم اللي بيحاربوا دول والشرق ويعودين يعيش الوقت بقوا نفرق مش معقول يعمل الكلام اللي بتقال ده حقيقها حينطلع ربيهم هاتولاد أمر شليل حيقربوا العلناء والبعاوة بتخاطب ليه بتخاطب لابد الكلام الأولاد يقول له وقع عمري وبعدين كله هاتولاد الأمر اللي تقربوا وبنحصل بهم مضرر حاجات الناس هتنتمش عنها بطريقه يعني ما تكتبينش الخارس يا تتكلم صح ما يعني إيش يعني مش عاوزة أقول في دي كي هو في الواقع اللي بيأت في الفرائيات أو اللي بتفتر إلا من روحي من الله وتبارك وتعالى إيه ما اسألك يعني من ضمن الكلام اللي اسأل يعني مش عاوزة أطول عليه وصراحة يعني إنه هو يقول إيه ده من إقامة الحجة ودد على حيثة منه وفهم الحجة وكثير من, من الناس دونه طب البعيد ده أولا على عينه ده اللي ما بيثهمش حتى همس بيه هو الإنسان ده يا أخوان م هو النبي صلى الله والله هذا رزق من الله ففهمناها يا سليمات وكل من أتينا حقنا أنت بتبذل قال الله وقال الرسول بالاسمه الحسن والدعوة الحسنة وبكل ما يتح لديك من وصول الحجة إلى الناس ولكن حدثهمت حدثهمت على برض أن الناس يتفاوتون فهمين التفاوت العظيمة الراجل العام الذي يخبر الجامعة مش همي ولا راجل اللي معاه يعني خرير الجامعة زي الناس يتفوتون في أفهمه كما قد يفهم هذا ما لا يفهمه إيه إذا تعمليه تأثير هذا أمر حديث جدا حتى الثباتين تجربوا القرآن اللي عزيزون القرآن بإيه أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون لا يعلمون أهلا معه ومع أنهم كفار وخدمة الحب ولا بكماس وبص الاقامه بتسقط على الناس ولا ده تقيم الحجه مع ان ربنا بيقول ده هم لا بيعقلوا كالانعام وانما بيفهموش هو لا يفقهوه وخدت على الحجه حتى هذا غير ازاي يعني هذا شرط مستحيل ومحد بيقولك وتسهيل الحجه مع اقامه الحجه كانه تعجيز يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه فايفا في الخوارج بتسمع او صعب ده بره هنا غلبها من الكتاب عايز يطلع أحسن حدوا ما أنه Brunkaman أين الحاجب مع المحصل في اختبار العلمان الشعوب العالم! اللي ياخذوا مشكلة عليهم! اللي لكن لا أصدر من دين بردءل أي حاجب العلمان المثال اليدوني لك 900 perlu عَف utiliz بإفراج chop cuts and lazim made by our organizations! واحد بفاصيل الدين والمحصل He key Rik聽 us! fula było waiting forść espí Part 1有 olumade師 Do about a worldutsal vãoglara doarrallu la dhu Yang me instantana....Anda الالعلماني ممكن انشاء دي حاجه غلط اللي بيقول ده اصل الاصول العلمانيه الاصول بيقول في التخريب نتيجه يعني زي الانظمه اللي هي البطوطات بالنظام العلمان وتدعو ليه بشت اسطوره الاعلام وحادث اللي مش عارف هو كلام دول قمه كلام لكن واحد مش بتاع طول حزب الوطني ده هو فاهم العلمانيه والديمقراطيه والانفصاله من الاسلام لحد ما شاف حاجه, حاجة اصلا المؤمن بيقول ما فيش مانع اننا نناقش الموضوعات السياسيه او الاقتصاديه اللي عليها ضرب الحاجه دي ده إيه قال بقول ايه ببعض اقوال العلمانين مش كده ولا ايه وهذه مقاله كفريه ولكن ما ضطر مكفر لابد ان احنا نتهرب بقى هنرجع يعني ان نقيم على الصدق والدللاء والحاجات دي خلاص قياس الله او وصول الله طبعا كفروجال بيقول لابد من قامه الفقه وتطابق الشروط وذلك في الموالد وازاله الشبهه اللي كان عنده شبهه وحاجه زي كده يبقى ايه في المسائل اما نيجي نقول على العموم كده زي ما بيقول هي ده اللي عارفه يعني ما يعني المثال لها جانبان الجلب الأولى هو مجلس يقالون في المثألة فلا يوقعوها حقها من الناحية الشرعية العلمية وبالتالي لا يدعون الإلمانين إلا تخذ الإسلام أورجح الإسلام يعني إيه يعني, يعني آسلموه من الجلب ومن الجلب الآخر لا يطيبون عليه من حجة مع اعتقاد أنا تماما إن رؤساء العلمانية أو القائمة على العلمانية لا يحتاجون إلى إخوة التخمة لأنهم على علم بما يفعلون من محاربه الدين الله تبارك وتعالى دول هقول الدين على علم وعلى بلد ناس درسوا يعني اللي خلوهم يثابوا العلمانيه اللي هي كلها صلات وحاجات ديت الدين دين وعندما يكونوا في الفضائيات يعملوا وينقلوا الاسلام العلمانيه بتاعته الحاجات دي بيتكلم بعلم يقول سعادكم كذا وكذا وكذا والرد على كذا هم درسين يعرفوا يردوا ازاي زي ايه رؤساء الصوفية ان يقعد مع المريدين بتاعه يقول لك الوهابيه حقه كذا وكذا والرد عليهم كذا وكذا هيقولوا لكم كذا كذا والرد عليهم كذا بيغطيهم ده عارف ولا مش عارف عارف اللي بيتقال عليهم وبيلقط الناس الهجود على اليه هي الشبره دي والتمسك كذلك العلمانيه والديمقراطيه والافاه هذه الطرق او الجماعات اللاذمه اللي على علم بما ما حدش يقول بقى يقعدوا لهم حب ايه حب في لو الله السلامه يا عشان ممكن يشغلها الصوت بتاعها دي كمان انا لسه ما عملهاش دي بتاعت <متحدث> <الحمار> في الوقت ده اللي بنكتبه في احنا لسه في الدفعه الثاني او بعد ما نخلص يعني مساله الفرق كتاب التعارف ما خلصناش طيب انا عندي عندي عندي الدكتور حبيب طيب لما كنا